إِذَا سَأَلْتُكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ابْنُ رَأُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ قَبْلَهُ ضَلَالًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يا كُلُّ بَهِلَةِ الْعَالَمِ إِلَّا مَا يُتْنَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ حَكَمُ لِأَنَّنَا إِلَى الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَصَّادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ تَقْوَاهُ وَلا تَعْرَوُنَ عَلَى الإِثْمِ وَالرَّجْوَانِ وَاتَّقُوا